Bismillai on Rohmanin Rohim. Kahfheja, aihi, uniso. Vikuru rahmati on pikainen, muusikaria, aihi, neda, on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 وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا زكرياء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 يا اختا نون ما كان ابوك امراؤا و ما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إن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 ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه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 وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم أئنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا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 he said, selam on you, I will forgive you, Lord, because he was with you, and I will forgive you, and what you don't do فَلَمَّ اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدِيقٍ عَلِيٍّ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيئا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ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 إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خضوا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك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 مجثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيوم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن قم إلَّا واردُها كان على ربك حتما مقضيَّا ثمَّ نُنَجِّ الَّذينَ تَقونَذَرُ الظالمينَ فيها جُثيَّا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 ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير رد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 ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا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 يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لقد جئتم شيئا إدّيّكَ السماوات يتفطرن منه يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى الدعو للرحمن ولدا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 قرن هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس من أحد أو تسمع لهم ركز؟